todo no solo solo هم Amen. Mm home. Oh, boy! Oh. الله اطر ايتمتتنون مو مو أولئككم في ما لا تعلمون. الله يا مودان الله يا الله عليك. الله اللهم. الله يا تيم الله مرضان الله. ولقد علمت من نشأت ولقد علمت من نشأت الأولي ولقد علمت من نشأت الأول ولقد علمت Well, I love Lama yeah, نُمَحُّون تَرَى أَيُّ الْمَاءِ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَمْ زُنْتُمُوهُ نحن المنزلون الله الله, الله. الله. فلولا أم نحن المنشون؟ أم نحن المنشون؟ أم تم أنشتم شجرة؟ أم نحن المنشون؟ نحن جعلناها تذكر. اسم ربکالظیم. الله الله الله الله لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. فلا أقسم بما وقع إن یکی وَأَنْتُمْ حين إِنَّ إِذْ يُظْهِرُونَ أَنَّهُ أَطْرَبَ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ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 من المقربين فروح وريحان وجنة فأما أصحاب فسلام فسلام وأما ان ا باليمين فصلا محمد الله يا طيب من أصحاب اليمين فسلم فسلام لك فسلم لك وأما يا كون من أصحاب اليمين فسلام لك فسلم لك فسلام وَأَمَّا إِن كَانَ مِن أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَتَكَلَّمْ مَنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ أوه. الله يا مولانا الله يفتح عليك الله يا مولانا الله يفتح عليك انكر الخور الله مولانا ما يصار من المكذبين ضالين بسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماء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 إما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إن هذا له يقين. إن هذا له حق. إن هذا له حق اليقين فسبح بسم ربك العظيم إن هذا له حق اليقين فسبح فسبح بسم ربك العظيم الله أكبر يا رب نب... والله والذي خلق سماءات والأرض بس تتأيى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 وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو ماكم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش يكلم ما يلد في الأرض وما يخرج من ع ينزل من السم من السم ایلو بَكَيَوْمَ إِذِ الْمَسَاقُ فَلَا قَدَّقَ ولا, صل ولا, صل ولا, صل وَلَا صَلَّى فَلَا قَدَّقَ وَلَا صَلَّى فَلَا قَدَّقَ وَلَا صَلَّى كَذَّبَ وتغلي وقيل مراقي وظن أنه لفرق والتفت الساف بالثقة <تصفيق> إلى بك يوم I live <laughs> <laughs> <laughs> أحسب الإنسان أي يترك سدا؟ أيحسب الإنسان أي يترك سدا؟ لا يحتب الإنسان أي تركت ذا ألم يكن طفة؟ ألم يكن طفة مما امیم نیه دم نه دمتن آن قدم of the poor